ஜ அலித்திஹாக்கி நிவாமூ அலயா அலய الله يتوفى الان فسحين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويوصل الاخرى الى اجل مسمى ان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 قُلِ اللَّهُمَّ مَفَاتِحَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اذْهِبِ الْبَغْضَ وَأَلْهِ الْقُلُوبَ وَاشْفِ مَا آذَى مِنْ غِلٍّ وَالشهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَلَمْ أَن النار الذين ظلموا ما في الارضا جميعا ومثلهم معه لافتداوا به من شؤم العذاب يوم القيامه وبدل لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون